والسماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون